جتب لي احد السائبين قصة توبته ورجوعه الى الله بعد ضياعه ومعاناته استمضى السنوات قال في خطوره وفي رسالته لا ادري كيف ابدع وكيف اعبر لك عن قصة الرجوع انا شاب ابلغ اليوم من العمر 26 عاما انا اكبر اخوتي واسرتي فقيرة جدا اما اصحابي فلا يصلون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 في مرة من المرات استأجرنا سيارة وذهبنا إلى أحد نوادي الضياع حيث الخمر والمسيطة والرقد كالأنعام بل حياة الأنعام أفضل من هذه الحياة بينما نحن جلوس نتبادل الحديث ونتبادل كؤوس الخمر إذ قال أحد أصحابنا سوف إلى مكان قريب وأبدع إليكم بسرعة فذهب وكان في حالة سكر شديد. مضى ثلاث ولم يرجع فخرجنا نبحث عنه وبعد بحث وجدناه وقد فقط وهوى بسيارته من مكان مرتفع، ومات على أسمع خانه بكينا وحزننا على موته ورجعنا إلى بيارنا محملين بالأحدان فما مضى حتى عدنا إلى ما كنا عليه يا الله كم هي قاسية قلوبنا لم أكن قملك مالا ولا دخلا شهريا بل كنت أنصب وأحكال وتحمل أهلي بسبب ذلك دنونا كثيرة بل كنت أقترض وأتحمل مصاريف السفر مع الأصحاب وأتحملها عنهم مع أنهم كانوا أكثر مني مالا وأحسن حالا وكنت أظن أن هذا من الكرم والجود على الأصحاب والخلال تراكمت الديون علي وساءت الأحوال وبدأ يتخلى عني الأصحاب أي أصحاب هؤلاء مني أصبحوا لسافرون ولا يصبروني بصبرهم وأنا الذي تحملت الديون من أجلهم اكتشفت حينما أنهم أصحاب مطرحة وضياح قلت أنا اكتشاف متأخر اكتشاف متأخر وصاحبت غيرهم ولم يكونوا بأحسن حال منهم صاحبت غيرهم ولم يكونوا بأحتنا منهم حالا جمعت أموالا وسافرت أنا وإياهم مع ابن عمي لي مع مجموعة من الأصحاب إلى بلد آسلوي مشهور بالمجون وفساد الأخلاق بعد يومين من وصولنا قال ابن عمي لي أنه سوف يرجع فلما سألته عن السبب قال لقد رأيت في المنام أن الناس في هذه البلاد يأترقون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 أترهم في الضياع أخذت أبكي وأبكي وأبكي فقدررت الطوبة المراجعة في الحسابات يقول صاحب الرسالة أتعرف يا شيخ من هو صاحب الشريف أتعرف يا شيخ من هو صاحب الشريف إنه أنت وأنا أحبك حبا شديدا وأنا أحبك حبا شديدا وكان اسم الشريط أحوال الغارقين ثم أعطتني أمي شريطا آخر, آخر اسمه قراكم الآئدين قلت أنا اللهم اجعلنا فيهم مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغذل لنا ما لا يعلمون يقولها ها أنا ذا أكتب لك الرسالة وأنا أبكي بكاءا شديدا وأمي جالستي عندي تبكي معي وتدعونك بالسرور، وتدعونك بالسرور، <تصفيق> وهي قريحة جداً بثوبي. يا شيخ، إن قصتي أكبر وأعظم من هذا، ولكني ذكرتها لك باختصار. أما من أخباري الجديدة، منذ أمجاد الحياة الجديدة، حياة الطلبة والإقطام. فأنا انتقل من خير الى خير. ومن نور الى نور. لقد حصلت على وظيفة. وانا الذي كنت عافلا لسنوات. بل بست املك شهادة كما يملك الغير. ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. وعزيدك كبرا من الاخبار. ستفرح لي عما اكثرك بني. فزيادة على وظيفتي. انا الان مؤذن في بيت من بيوت الله. انا الان مؤذن في بيت من بيوت الله. أصلح بالأذان وأردد في اليوم مرات ومرات الله أكبر ولا إله إلا الله تدعوني بالسباك وإني والله لا لأدعني أصحاب الماضي بالهداية والصلاح وأتمنى أن يعتبر بالقصة أولو الأبطار أحبتي أخيتي, أخيتي إن الذنوب والمعاصي غاضب كلنا ولجمال وبحر كلنا سبحنا فيه ولا ينجو من ذلك إلا المعصومون ممن اصطفاهم الله والسباهم من الأنبياء والرسل أما أنا وأنت وأنتي وكلنا وأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء إلى الثوابون وقال بأبيه وأبي لو لم تذنبوا لذهب الله بكلم ولجاء بقول المذبور فيستقرون فيذكر لهم وواه مسلم فالضلال والهلال والاستمرار على المغتية التي زيّنت النفوس الضعيفة والشياطين خبيثة قال عمر بن عبد العزيز رضي الله يا أيها الناس من ألم في زمن الله وليته فإن آذا فليستغفر الله وليته فإن آذا فليستغفر الله وليته فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الفلاك قل الفلاك بالإصدار عليها ونقبل كوبة الثائبين ونصر ذنوب المذنبين اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معظوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيقا ولا محروما يا أرحم, يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت والسهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين